اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والقروا نعمة الله عليكم وَالْكُونِ عِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلْ إِلْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ لعلكم عَكُ <تصفيق> The first وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَجَاءُهُمُ الْبَيْنَاتِ I وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خُرٌ What Qul lahu Allahu